بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا إلى الإلحاق طيب إذن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في الدرس السابق مقدمة عن الزيادة فقولهم الحرف الذي لا يلزم الحرف الذي يسقط زائد هذا يقيد بقيد ما هذا القيد لغير علة تصريفيه يسقط لغير علة تصريفيه فإذا سقط العلة تصرفية فماذا فهو في حكم الثابت في حكم الموجود وقولهم الحرف إن لزم إن لزم فهو أصل هذا أيضا نقيد بقيد ما هذا القيد إن لزم لغير الإلحاق إن لزم لغير الإلحاق أما إذا كان لزومه بسبب الإلحاق فإنها تكون زائدة فما معنى الإلحاق انتبه معي وهذا المبحث نعم <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله نعم بعض هذا سنعرفه في درس في درس الحاق اليوم لو نظرت صفحه واحد وعشرين التنبيه الثاني او الفائده ضرت الفائدة الثانية في قوله الأكثر أن يكون معنا الكلمة بعد الزيادة للحاق كمعناها قبل الزيادة وأحيانا لا يكون لأصل الملحق معنا في كلامهم نحو كوكب وزينب فإنه لا معنا لتركيب ككب وزنب هذا سيأتي أن تمثيلنا بكوكب خاصة لأنه ما ما يتركب في كلمة إلا والواو فيه بدونه يكون التركيب لا معنى له أما جوهر فهو مشتق من الجهر تسقط الواو في بعض التصاريف لكنها عند إرادتنا الإلحاق تثبت الواو عند إرادتنا الإلحاق تثبت الواو تصير قريبة من الأصلية تصير قريبة من الأصلية شبه شبيه الأصل من أي ناحية من ناحية الملازمة في الأوزان لأنك لم تلحقها إلا لاجل أن تقربها من الأصل وان تلحقها بأصل في النحو هناك حرف جر ماذا أصلية وهناك حرف جر زائدة بين هذه وهذه حروف جر يقال لها بماذا بالزائدة شبيهه بالزائده لها وجه في الى الزياده ولها وجه الى الاصاله فمن حيث العمل تعمل الجر ومن حيث المحل لها محل اخر غير محل الجر فلها شبه فيها شبه بماذا بالزائدة وفيها شبه بما الأصلية. كذلك الإنحاق. حروف الإلحاق حروف الإلحاق ليست زائدة زيادة واضحة كزيادة الألف في جالس وكزيادة الهمزة في أكرم، وليست أصلا كأصول دحرج. ولكنها حروف لها شبه بالأصلي من حيث اللزوم لأنك ألحقت هذه اللفظة بلفظة أخرى صحيحة كلها حروف صحيحة ألحقت هذه اللفظة بها بزيادة حرف فمن حيث اللزوم وأخذت صاريف اللفظة الصحيحة التي كل حروفها اصول من هذه الجهة تكون شبيهة بالحروف الأصلية ومن حيث أنها واو أو يا أو من احرف سالتمونيها وأنها زيدت على أصول الكلمة هذا تكون ماذا زائدة ننظر للحق والإلحق كان جمع فيه بعض من دقصناه وهو الأخ سعد اليافعي المشوشي أخو سعيد بن دعاس أخو الشيخ سعيد بن دعاس رحمهم الله كان جمع مبحثا في هذا وعرضه علي وأتى فيه بفوائد لأننا لما درسناهم الالحاق أراد أن يتوسع أكثر في هذا المبحث فجمع من كتب الصرف جملا من الفوائد والمسائل طيب انا أريدك أن تتصور ما معنى الإلحاق أن تتصور ما معنى الإلحاق لو كان عندك لو كان عندك ميزان له كفتان هذه الكفة وضعت فيه مثلا الكفة التي فيها الوزن وضعت فيها القطع الحديديه التي يوزن بها الكتل من من ذات الربع الكيلو ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو ثلاث قطع كم هذه كيلو إلا ربعا ووضعت في الجانب الآخر تريد أن تزن تريد أن تزن أو وضعت أربعا حتى صارت كيلو في الجانب الآخر تضع الأولى مثلا من الشيء الذي تزنه من بطاطن أو نحوه والثانية والثالثة وإذا بالميزان لم يتزن فزدت واحدة كان بها الاتزان الأخيرة هذه التي زدتها كان بها اتزان هذه الكفة بهذه الكفة الأخيرة هذه التي زدتها وكان بها الاتزان هذه تشبه حروف الزيادة فمثلاً كثرة الكاف والثاء والراء هذه ثلاث والكثرة مثلاً هذه ثلاث وجعفر الجيم والعين والفاء والراء هذه أربعة وصول والكاف والثاء والراء ثلاث ميزان جعفر يغلب ميزان كثر فتزيد لكثر حرفا تعادل به ميزان جعفر حتى يستويا فتزيد الواو تقول كوثر جعفر اتزن كوثر جعفر اتزن هذه الزيادة لماذا لماذا هذه الزيادة لأجل الحق والتساوي والوصول إلى مصاف هذا الوزن الاخر فزدت الواو في كوثر للحاق بجعفر جوهر للحاق بجعفر زينب للحاق بجعفر كوكب للحاق بجعفر طيب بخلاف جالس جالس وبخلاف اكرم وبخلاف علم وبخلاف يجالس او استخرج هذه حروف زدتها فصار لها وزنا معينا خاصا وزنا زائدا ليس للحق باصول انما زياده محضه زيادة محضه فهذه الحروف حروف زيادة محظة كما في كتب النحو والحروف الزائدة المحظة وكوثر الواو جعفر الحاق وجعفر الواو شبيه بالأصل كما أن حروف الجر منها ما هو شبيه بالزائد وليس بالزائد قال الإلحاق كثير اختلف زيادة عادية كثير زيادة عادية لأنك لا لم تلحقها بجعفر شرط الإلحاق أن تكون مساوية لها تماما في الوزن ساكن ساكن متحرك متحرك عدد الحروف الحركات السكنات مستوية معها تماما قال الإلحاق لعلك أدركت أن الزيادة قد تكون الإلحاق وقد تكون لغير الإلحاق وبما أن الكلام قد انجر لذكر الإلحاق فقد تتساءل ما المراد بالإلحاق فنعرج عليه بكلام يسير يزيل الإشكال إن شاء الله تعالى الإلحاق معناه أن يزاد على أصول الكلمة حرف واحد أو أكثر لا لغرض معنوي هذا مهم جدا لما تقول قطع وقطع لماذا زت الطاء بالزياده على ماذا؟ بالدلاله على ماذا؟ على الزياده والتكثير قطع قطع دلت على معنى جلس وجالس ضرب وضارب ضارب وجالس تدل على المشاركه اما جلس فتدل على المشاركه قد يجلس وحده أكل ياكل وحده لكن اكل أي مع غيره دلت على ماذا على معاني الالحاق الزيادة فيه لا لغرض معنوي لا لغرض معنوي فلماذا إذن وإنما لتوازن بها كلمة أخرى لتوازن بها كلمة أخرى فتجري الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجري عليه الكلمة الملحقة بها يعني كانه هذا ماذا يعني في ابواب الفقه يشبه ان يكون هذا يعني لو قربناه الى ابواب الفقه كما قربناه الى ابواب النحو يشبه ان يكون من باب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا الان الانحاق الحاق اليس الان الابن من الرضاع يلحق به تلك الأسرة فيكونوا واحدا منها وهو ليس منهم لكنه علاقته بالرضاع كذلك الحرف الزائدة هنا علاقتها بالإلحاق حرف لأجل الموازنة فتجري الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجري عليه الكلمة الملحق بها مثال ذلك الفعل جلب على وزن فعل فلما ورد الحاقه بالفعل دحرج بالفعل لأن منها ما تلحقه بفعل ومنها ما تلحقه بالاسم فإن كان من الافعال الحقت بفعل وان كان من الاسماء الحقت الحقت به بالاسم فلما اريد الحاقه بالفعل دحرج وجد أن دحرج على اربعه احرف وجلب على كم على ثلاثه فاذا لا بد ان نزيد ماذا حرفا للالحق قال على اربعه احرف فزيد على جلب حرف ليلحق به كما في الجدول الآتي فقيل جلبب, جلبب على وزن ماذا دحرج مثال آخر الاسم مهد الأول مثال للفعل الثاني مثال الأول مثال على الإلحاق بالفعل جلبب دحرج الثاني مثال على الإلحاق بالاسم مثال آخر الاسم مهد إذا أريد إلحاقه بجعفر قيل مهدد والالحاق في الاسم الرباعي كثير وهذا جدول يبين بعض الكلمات الملحقة بغيرها والحرف الذي ألحق الذي زيد للالحاق مكتوب مرسوم بالأحمر مرسوم إذا هذا الجدول كم فيه أعمدة فيه سبعة أعمدة الكلمة قبل الإلحق نوعها وزنها الملحق به ثم وزنه الكلمة بعد الإلحاق ووزنها الكلمة قبل الإلحاق جلب ما نوعها فعل جلب فعل أو اسم فعل ما وزنها فعل الملحق به دحرج ما وزنه فعل فعل إذن كم تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى حرف الكلمة بعد الحاق جل باء ما الذي زيد للإلحاق الباء التي هي بالأحمر باللون الأحمر وزنها بعد الإلحاق فعل الكلمة الثانية قعس فعل وزنه فعل الملحق به جم إحرن جمعا كم؟ أصوله أربعة حرفان زائدا ستة وزنه إف لا لا الكلمة بعد الالحق إق عن سس إق سس ما هو الحرف الذي زيد للالحق السين هل نقول الهمزة والنون زيدت للالحق لا الهمزة والنون الحرف الذي زيد للإلحاق للإلحاق بوزن إفعا لا لا وزن إفعا لا لا فيه أصلا زائدان فهناك زائدان فيه زائدان ووصوله أربعة فهو ستة مكتمل أما إقعانسسة ثلاثة فتحتاج إلى زيادة في قعسة فتزيد السين إقعانسسة شطن فعل وزنه فعل دحرج تريد ان تلحقه بدحرج وزن دحرج فعل لا الكلمة بعد الإلحاق شيطن ما الذي زدناه ما الذي زيد اليا ووزنه فيعل اليا زائده تنزل مثل ما هي في الميزان كثر نفس الكلام تريد ان تلحقها بجعفر تقول كوثر فوعل زنب زينب فيعل مهد مهدا فعل فردوس هذه فردوس الان رباعيه تريد ان تلحقها بقر طعب قر طعب من اوزان الخماسي فستزيد حرفا فزدت الواو فردوس الواو زائده للحق بقرطعب فردوس ووزنه الواو تنزل مثل ما هي فعل لو ملحق بقرطعب طيب هذه الاوزان قد يقول قائل هل لياء بدل, بدل شيطانا أن أتي بدل الياء واو فاقول شوطانا وبدل كوثر أن أتي بالياء فاقول كيثر وبدل مهدد أن أتي بحرف آخر غير الدال بدل فاقول مثلا مهدج بدل مهدد الجواب لا الكلمات الملحقه الأصل فيها السماع الكلمات الملحقه الأصل فيها ماذا السماع الأصل فيها السمع لا تكون قياسية إلا في مواعب قليلة تكون قياسية في مواضع قليلة ونادرة، وإلا الأصل فيها السماع فإذا هذا الإلحاق ما فائدته؟ فائدته تخريج الكلمات الزائدة. هذه زائدة لمعنى، وهذه زائدة لغير معنى. إنما للإلحاق. هذه زائدة لمعنى، وهذه زائدة لغير معنى. إنما هو للإلحاق. إذن الكلمات الملحقه الفائدة منها الدرس للإلحاق الفائدة منه تخريج كلام تخريج الكلمات التي فيها زيادة ليست لمعنى فيقال فيها زيادة زائدة زيادة, زيادة للالحاق بوزن آخر نعم الحروف التي تزاد تكون تكرارا لأصل مثل مهدد وجلبب وتكون من احرف الزياده تكون من أحرف سالت طيب نكتفي بهذا وغدا نكمل الحاق ايضا سبحانك اللهم وبحمدك